كَذذَّبَت قَوْمُ لوطن لمُرسَلين إِذ قالَا لَهُم أَخُوهم لوطُ أَلا تَتَّقون إنِّي لَكُمْ رَسولٌ أَمينُوا فَتَّطُ اللهَّه وَأَطِيون وَماَا أَسْألُكُمْ عَلَْهِ منِنْأَجرٍْ إنِ أَجرِْيَ إلَّ ل رَبِّ العالممين سَأتُ نَذذُكْرَانَ منِن العالمين, أتأتون الذكران من العالمين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 ثُمَّ مَرُّنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطْرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين